نوح الحمام على الغصون شجاني, شجاني وراء العثون صبابتي فبكاني, فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني صابتی فبکانی، بکانی. <تصفيق> این الحمام یانوح من آلامینا. این الحمام یانوح من وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن شجال وراء العدول صبابتي فبكاري نوح الحماد على الغصول شجال وراء العدول صبابتي فبكاري إن الحماد <سؤال> إن الحالم ينوح من أسمى و أنا أنوح أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن ولا إن بكيت فلن ألام على البركة فلو طالما استرقت في العسياني ولا إن بكيت فلن ألهم على البكاء فلطالما استغبت في العساين يا ربي عبدك من عبادك مش موشفیق بک مستجیر من لغنی رانی بک من رانی وحزناه وأن نعليه اليوم بالغفراء فوحا تضرعه إليك وحزناه فاني نمو الحمام على العصور شجاني ويلاد طول صوابتي فبكى